وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 قال رب اجعل لي آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائك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 وما كنت لديهم إِذْ يلقون أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مريم وما كنت لديهم إِذْ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه, إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم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 وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلُؤْحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ من رَبِّكُمْ فاتقوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ الله